بوك تو سمدسات دو اثنان وسبعون, وسبعون. شو اسمو ستي وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء مو ستي يجب يلزم يجب يلزم يا موشو відправити лист يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب يا موشو заплатити за готель يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق تي موستش فستات رانو يجب ان تستيقظ مبكرا يجب ان تستيقظ مبكرا تيموسيش باغاتو براتسوفاتي يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا تيموسيش بوتي بونكتوالنم يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد. він мусить заправитися. يجب ان يعبي التنك. يجب ان يعبي التنكا. він мусить ремонтувати автомобіль. يجب ان يصلح السياره. يجب ان يصلح السياره. Він мусить мити автомобіль. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Він мусить робити закупівлі. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Він мусить прибрати квартиру. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. ونموست прати بيлизну. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. мы мусемо негайно йти до школи. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا. إلى المدرسة. مـموسيمو نـيغاي نوйти نا رابوتو. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. مـموسيمو نـيغاي نوйти دو ليكيريا. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Ви мусите чекати на автобус. يجب أن تنتظروا الباص. يجب أن تنتظروا الباص. Ви мусите чекати на поїзд. يجب أن تنتظروا القطار. يجب أن تنتظروا القطار. Ви мусите чекати на таксі. يجب أن تنتظروا التاكسي. يجب ان تنتظروا التاكسي